وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنَنَا يَقُولُ آهَ لَئِنَّ اللَّهَ عَلَيَّ مِنْ دِينِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بالشاكرين. وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُولُوا سَلَامٌ يُقِمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَتَدْرُبُ يُقِمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَكَذَلكَنُ خَصِلُ لِ آياتِ وَتَتتَّبينَ سَبل لِ مجرمين وَكَذَكَنُ خَصِّل آ ياتِْ وَتَت َبهَثَبل مجين غُرئِهيت أَن أعلم أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نئيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا لا حَتَّرِ الرُّؤَى أَكُن قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا هَذَا ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَا عَنْتِ مَا تَسْتَعْذِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ قَيُّوْمُ الْفَاصِلِينَ يَقْصُصُ الْحَقَّ وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لا قوة إلا بالله وبلنك والله اعلم بالظالمين والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ ما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا حسة في ظلمات الأرض ولا رفض ولا يابس إلا في كتاب